فَأَهلَتْنا أَشَد مِنهُم بَوْقُ شَع وَمَغْضو مَسلُ الأَّلين وَلئِن سَأَلتَهًُا خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَوضَ يَقولُ خَلَقَ العزيز العالم.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 قَرِينِين وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَمَ وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَابِ غَيُرُ مُّبِينَ وَاجْعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَاهِدُ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يخرصون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 وَإِذْ قَا إبَ رَهِيمُ لِأَبِي وَقَوّْهِ إ لِبَراءُون مَِّا تَعبُدُون إِلاا الذي فَطَرَنِي فَإَِّهُ سَيَهدين وَجَعللَ كَلِمَةَ بَطِيَةً فِي عَطِبلَ عََّهُمْ يَرْجعون مَدعْطُهَا أُلاءِ وَآبَ أَم حََّ جَ أَ الحَقُّ وَرَسُول مُبين وَلََّا جَ أَْم الحَقُّ قَ هذاَا صِح وَإِنَّ بِهِ كَافِعون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 ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظاهرون و لبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا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 وَإِنَّ نَوْمَ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ نَاقَةُ الْمَشْرِقِ قَالَا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فبئس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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذْهُمْ يَنقُصُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ وَقَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ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 وَلَمَّا ضُرِبَ بَعْنُ نُورٍ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا ʾآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ُضْرِبُوا لَكَ إِلَّا جَذَلًا بَلْ وَمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم لهم الساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراطه مستقيم ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء بَيِّنَاتٍ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ هذا وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط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 لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ وَدْخُلُ الْجَنَّةِ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ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 لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين فِي عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولا قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارعون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا يَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ العَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ بَذَرُون يخُضُ وَيَعَابُ حتىَ يلَقُ يَمَ مُدَّذ يادُون وَغُوََّ فيِي السماء إِ إِلَ وَفِي الأرض إِلَ وَهُو الحَكم العالم وَتَبَكَ الذي لَوم كَُّمواتِ وَدْأَْضِ وَماَا بَينَ مَا وَإِدَهُ عِ المُ السَّاعاتِ وَإلَ تُر جَون وَلَا يَِكُ الذيينَ يَدَونَ مِندُونِي الشَّفَةَ إِلَّا مَ شَعيدَ بِالحَطِّ وَهُم يعلممُون وَل إِن سَأَلتَنْ خَلَ قَوْم الله يَقُ النَّ اللَّ فَأََّ يُقْفَكُون وَقِيله يَا رَبِّ إِه قُل إِ قَوْم ل يُؤمِنُون لََصْفَح عَنهُم وَقُلسَلَ فَسَوْفَ يَعُون